بِكُمَا تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ بِكُمَا تَكذِّبَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آذَانٍ رَبُّكُمَا تَكذِّبَانِ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 يررسَلُ عَلَيكُ مَا شوَظ مِن النَّارِ وَنُ حَاسُ فَلَةَ تَصِرَاد فَبِأَ عَلَائِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدَبَّابٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَل جَاب فَبِأَعَلَ إَِِّكُ مَا تُ